وَكَذَلِكَ أَ صَرْنَّ عَلَيْهِم لَعَم وَكَذَلِِكَ تَع صَظْْنَ عَلَيْ بِبعَلَهُ لِعمُ أَنَّ وَعدَ اللَِّ حَكهُُمْ وَأَنَّكَعَتَ لَا وَيبَ فِيهَا يَعلملَم أََّ وَعدَل اللَِّ ُ وَأََّك آعَتَ ل رَبَ فيِيه إذتَنَ ذَعونَ بَيينَهُم أَن رَهُم إذتَن جَعونَ بَنَهُ فَقَاُ بَنُ عَلَيْهِمْ بُدنْانَ فَقَا بَْنُ عَلَهِم بُدنْيَانَ رَبُّهُمْ أََّمُ بِهِمْ رَبّهُمْ أَعلَم بِهِمْ قَالَلَذينَ تخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لما تخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم َلَ سَكُ وَابِهُوب كَلبُوه وَيفُونَ خَسَةُ سَادِسُهُ كَبُهُم رَجَمًا بالِالغَب وَيفُودونَ خسَةُ سادسُوهب كَلبُوه غَجَمًَا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما إِلَّا قَلِيلٌ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 كَيْفَ يُكِنُّ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا قُرْب رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيت وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَقُلْ عسى أن فَقُودَ هِذَا رَشَدَا وَنَبِتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةِ سِنِينَ وَالزَّادُ تُسْعَى وَنَبِتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةِ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَكُمْ قُلِ بما لبسوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ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 ادَ وَٱقْرَأْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ وَٱقْرَأْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَا مبدل لكلماته ولن تجد مِن لا حدا لا مبدل لتلفاته ولن تجد من دونه مستعدا